سلام علي وعليكم الله طريقي ولا لن احيد عزمت المسير بعزم الحديد ووداعا دنيا يا عنيد توجه طرفي لارض الاسود توجه طرفي ويا أم لا تحزني لفراقي فإني مضيت لأرض العراقي فهي يمسحي عنك دمع المآقي فما سرت إلا لدحر اليهود فما سرت إلا لدحر اليهود واه طالبت قد عشقت الجهاد وديني دعاني لاحمل عباده فديش صليبي بالبغي تماما وابدا اديني الههم القود وابدا اديني الههم القود ويا زوجتي ان قتلت اصبري فاني شهيد بموت فخري سيرغب وتن بي الا امشي ليه فرب غفور رحيم ودود فرب غفور رحيم ودود ويا اخوتي ان اخوانكم في شتات بقاع ينادونكم فهينا في ظل الليل وغما لكم والقعود رضيتم بهذا الخنى والقعون بمكة سكون الأسى ولمان وقد قبلوا في سجون المحان وذقوا العذاب الأسى والسجاد ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود